بسم الله الرحمن الرحيم. والدين والزيتون وطير وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما يكذبك كعاد بالدين أليس